قل قد افطر ولم اره صائما من شهر قط اكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان الا قليلا في هذه الايام تمر بنا الايام تترى وكأننا بالأمس القريب ودعنا شهر رمضان المنصر وها نحن اليوم ننتظر شهر رمضان المقبل بفارغ الصبر وما هي إلا أيام معدودة ويهل علينا هذا الضيف الكريم شهر كريم مبارك اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان ونحن في تقوى وإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر وكما تجدر الإشارة يا إخوة الإيمان إلى أن الذي سن صيام شهر شعبان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوم عادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن, أحدكم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم رواه البخاري اللهم تقبل من الصائمين صيامهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين ما زلنا في هذه اللحظات ننتظر اقامه الصلاه لحظات وينادى لإقامة الصلاه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله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 استوح شد الخلل واستوح الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود.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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم الله السلام عليكم الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله, أستغفر الله, أستغفر الله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 ولا نعبد إلا إياه